المنحرفين والمندسين يحاول إثارة الفتن في مجتمعنا مجتمع الإمارات ويطعنوا في ولاة أمرنا عبر ما يسمى بالتويتر والواتساب فكيف يكون التعامل مع هؤلاء هؤلاء مخفيون لا يعرفون ولكن إذا تسلح أبناء الإمارات بالعلم مع الحكمة ومع جميل وحسن الخطاب للأهالي برد في, في رد هذه البدعة وهذه البدع فإن الناس والله الحمد لا يزالون على الفطر الطيبة أقول هذا لأنني قد زرت الإمارات كلها كلها في عدة سنوات وعرفتهم وعرفت الفضل منهم وعرفنا كذلك المنحرفين فالمنحرفون في, في الإمارات يشبهون المنحرفين عندنا في المدينة وفي في في في جدة وفي مكة وفي الرياض وفي كل مكان المنحرفين كثر لا كثرهم الله فعليكم يا طلاب العلم أن تتصدروا ميدان الدعوة وتردوا هذه البدع بنفس المسارات في نفس القنوات التي يسلكونها يسلكوها أنتم في انترنت في تويتر وفي غيرها من و من وسائل التواصل الاجتماعي كما يسمونها والحق يعلو ولا يعلى عليه الباطل ومنه البدع تكون له طفرة واستعار شديد كما تستعير النار في الهشيم لكنه مع الصبر والاحتساب ومقارعة الحجة بالحجة مقارعة حجج أهل الباطل بالأدلة الشرعية لردها يعلو الحق ويعلو أهله ولو طال الزمن لكن العاقبة الحميدة لهم كما قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون في آيات كثيرة العاقبة لها للتقى وأعظم التقى التوحيد والسنة نعم بل لا قيمة لتقى بدون توحيد ولا سنة